أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعلم aquí ando أعطى النبي صلى الله عليه وسلم So... جمعانهم النبي صلى الله عليه وسلم في خبت من أذن Por favor. صلى الله عليه وسلم لو شئتم لقلتم كذا وكذا وفي لفظ من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم جئتنا طريقاً فاطر ان اواسي له هذا حديث جليل مخرج في الصحيحين لدرجهم كثير وفي غيرهما يقول هذا الحديث على عظم هؤلاء القمر وعلى فضلهم وعلى قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمصار هم الأوسف والفضل فقال ان رسول الله عنه بل شمان الله عز وجل فان الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم سموا هاهؤلاء القوم من الاوس والخزرج من الانصار اتدعون امانا لانهم نصروا نقم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجيش، وقد وَلَدَهُمْ. كما في سورة الدوبة ويوم حمين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تخن عنكم شيئا وضاءت عليكم الأرض بما رحبت ذلك النسق التيفي قد اعدت خطه مهكمه وقد أن تنّعوني مما تنّعون منه أبنائكم فمدّت يده أي مدّت وباحت يده وقال يا رسول الله فماذا لنا إن فعلنا ذلك وفي رواية قال يا رسول الله أرأيت لو بايعناك على قتل الأنفس سمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي. I'm uh on. -huh. وكانت تلك الخطة مبناها فإذا بالأنصار يرون ربنا أن الله تقصف على أولئك المهاجرين لسعد سامي وقاص وطلحة ابن عميد الله والله ما رسلنا إخواننا لماذا؟ لأن السبع الذين قتلوا كلهم من الانصار. إن إلا الله عليه وسلم جدنا فبدا كان فدخل ابو بكر رضي الله عنه ودخل معه العباس. عباس النبي صلى الله عليه وسلم بما قالته الانصار وصنيعه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في شده المرض يتكئ على ورض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في تلك <تصفيق> ثم خرج فصعد البدر فحني. فَإِنَّهُ قَشَحَ نَفْسَهُ فَصَلَّى لَائَتَهُ الْمُصْلِحُونَ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي صلى الله عليه وسلم لها إلى القول إخوتي الكرام لما حدث ما حدث في خليل وقصبة الغنائم تكلم بعض الشباب الصحابه من الأنصاس وهم بشك يجدون في الفصيل كيف ورافظوا معي أنه قد رغض في بعض الروايات قال صفرت الطلقاء يعني في رزة كنين يعني الذين معتوا أعظم أموان الغنيمه هم الذين فروا خوفا من سهاب القول وثبت القصار ولذا قال بعضهم إذا كانت شديدة ولما كان. يا القوم ما كانوا يتكلموا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بشيء يكله إلا ويبلغوه فلا يتكلموا من ورائه صلى الله عليه وسلم فأخبره سعد بذلك قال ما تقول يا سعد. سعد قال أنا رجل من قوم يعني وجد في نفسه جزاء قال رجل من قوم فقال اجمع أنصار فاجتمع القوم في قبته في حظيرته. What? حنينه تدل على صدقهم ولا من صريح فقالوا هما بلغ خير رسول الله وكانوا يكتبون فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر القصار ان كنتم ضلالا قالوا ف